والآن مع الحصة التاسعة والستين بسم الله الرحمن الرحيم المحكم والمتشابه. المحكم تبين أنه الذي اتضح حلالته المتشابي الذي خفيت دلالته على الخلق وهذا الخفاء ياتي من حيث لا يعلم مقتضاها في مأت به كمقلطها أو للظهور سفته اشتباه والراجع الوقف على اسم الله أن التشابه يكون من جهتين فيكون من حيث لا يعلم لا يعلم لا يعلم أحد مقتضاه المدلول الذي أت به أجلس عليه. ك مثل طاعها ويعاسين وحامين وسائر فوات الصور ويكون لأشد ظهور سفتش سفين فيه ذل أجاز الأولى أنه لا يعلم أحد مقتضاها إما دولا إطلاقا عاده وهذا هو هذه جهة النجاة للشجاع. وإن كان بعض أهل العلم قد فسر طاها وياس وحاميم على ما ظهر لهم فإن الأصل في مثل هذا أنه من المتشابه المشهول وما نقل عن بعض أهل العلم أن طاها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو بأن طاها بمعنى ضع أو طا بمعنى ضع قدمك وما شبه ذلك فهذه لا يمكن اعتبارها تفسيرات حقيقة لهذه الأنفاض وإنما هي اجتهادات في هذا المحل وهي لا تستند إلى ما يعتبر حجتان في تفسير النص القرآني لأن لفظ القرآن معتمده العربية وأهل العربية لا يعرفون هذه الأنفاض وأما إذا استخرجت من طريق إشارات أو طريق أنها رموز لبعض المعاني الواردة في الآية في الصورة فهذه أمور محتملة ولا يمكن أن نقبل في الدين كل محتمل بل يقبل في الدين ما هو محتمل مع قيام الدليل الشرعي على تبوثه. إذا فواتح الصوري من قسم المتشابه هذا هذه الجهة. هذه هي الجئات الأولى الجهة الثانية أن المتشابه يكون لأجل ظهور صفة اشتباه فيها أي سفات تشبه صفات المخلوقين هذه هي الجهة الثانية. وهذه الزهة قد اشتغل عليها العلماء فمنهم من جعله من قسم المتشابه ومنهم من جعله من قسم محكم الذين جعلوه من قسم المتشابه لا يرون تأويله ولا تفسيره ولا إخراجه على ظاهره وإنما طلبوا أن يسلم اللفظ دون البحث عن معناه يعني إبقاء اللفظ على ظاهره مع صرف المعنى أي الصورة الدهنية له إلى الله والذين قالوا بأنه محكم قالوا بأنه محكم باعتبار أنه مجز وهنا انقسم أهل الأهل, الأهل المذهبي، فذهب بعضهم لا أنه أن جعل هذا القسم من قسم المتشابه هو الصحيح لأنه هو الذي جرى عليه من تقدم من السلف وقال المتأخرون من المتحدمين ليس هذا من المتشابه فكل ما في القرآن محكم لا فواتح الصغاط وهذه الآيات التي فيها التشابه بين صفات الخالق والمخلوق ليس من المتشابه. خلاصة الكلام أن من قال بأن هذه من المتشابه يعني مثل قوله تعالى الرحمن على السوا فإن فإنك بعيوننا يزول الله فوقيديهم والأحاديث التي فيها صفات مشابهة صفة مخلوقين. قوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين إسبالينا صلى الله يجعل عند جمع من المسلمين من المؤمنين من المتشبه ومعناه أنه لا يجوز إجراء التأويل فيه فلا يستعمل فيه وجن وجوه التعبيل العربي المعرف فلا يجوز أن يقال بأن فيه مجاز ولا يصار فيه إلى إجرائه على وجه من أوجه الأساليب المتقدمة، بل قالوا هذا يتركوا على ما هو عليه مع وجوب الإيمان به وصرف ظاهره وترك ظاهره وترك على ظاهره مع تسليم الصورة الحقيقية له لله تعالى. وقد يطلع الله بعض أصفيائه عن متشابه من القرآن والحديث بطريق الكشف لا بطريق الاكتساب معنى كلامه أن بعض الأصفياء من الأولياء أو الأنبياء أو ما شابه ما لا قد يقصد بهم هو الأولياء يقصد بهم أرباب من يسمون بأرباب الأحود قال إنه قد يطلع على معنى المتشابه من القرآن بطريق الكشف والكشف هذه هو الإلهام لبعض الناس بحيث يفيض عليهم هذا العلم من عنده وليس بطريق الاكتساب طريق الاكتساب الذي يكون بطريقة الفقهية المعروفة طريقة الاكتساب للبحث بالأدوات التي يحصل بها الفقه مثل استعمال اللغة مثلا أو استعمال الطرق من طرق البيان المعروفة أو ما شبه ذلك من السبل التي تقرأ قواعدها ويصار عليها إلى المضامين في النصوص قال ليس هذا هو الطريق الذي يوصل إلى أهل وإنما هذا يكون بطريق الكشف وهل هذا الكشف يعتبر في, في تفسير النصوص القرآنية لا يعتبر الكشف ولا يعتبر ما يرد على العقول وعن ما يرد على القلوب والنفوس في تفسير القرآن ولا في الدين إلا إذا كان قد عضضه دليل شرعي يؤكد صحته فمن ادعى في معنى القرآن شيئا في معنى رفض من ألفاظ القرآن شيئا ثم قيل له من أين عرفت هذا فقال من تريق الكشف قيل له بأن هذا ليس من العلوم من, علم من علم الشرع وإنما هو من الخواطر. والخواطر على ضربهم منها ما هو صحيح قد يكون صحيحا ومنها ما هو فاسد والأصل في الخواطر التي لا تعتطد بالأذلة أن تكون فاسدة ولذلك فقد هرع عقوم إلى هذا السبيل في تفسير القرآن الكريم فملؤوه بهذه الخواطر قالوا بأنها كشوف علمية وأنهم وصلوا إلى الأسرال سر القرآن وهم مولعون بهذا بحيث يصرفون الألفاظ عن ظواهرها لخواطر عنا لهم بأنها هي المعاني التي ذلت عليها هذه الآية والصحيح عند الفقيه، وفي مناهج النظر العلمي الصحيح أن هذا لا يعتد به بتاتاً ما لم يكن قد جاء بأذلة شرعية تثبت ما قاله أولا الكشف غير معهود الاعتماد على عليه عند المتقدمين إطلاقا وما عرف عن أحد من أئمة الأربعة وغيرهم من علماء التابعين ولا من علماء من فقهاء رمصار ولا من علماء المسلمين الأوائل من كان يذكر هذا اللفظ إطلاقا لا يعرف هذا إلا بعد ظهور فلسفة الغنوص وفلسفة الغنوص هذه هي فلسفة العرفان وهي ليست أصلا فلسفة إسلامية أو هي ليست أصلا من أصول الإسلام وإنما ينقلت عن أمامين من أمامين مختلفين, مختلفين كمثل فلسفة الباطن كمثل فلسفة أهل الفيض من الصهرورديين وغيرهم الذين يسرون على منهج استخراج الطاقة من الجسد لكسب المعارف الخافية بإحالة الطاقة التي في الأجسام والعقول بطريق التأملي على مناهج مختلفة للوصول إلى أمور خارقة العادة ثم كذلك استعمال طرق في قطع الطعام والشراب وأمور الأخرى من الرياضات التي كانوا يسيرون على القيام حتى يلد عليهم هذا الذي يسمونه بماذا؟ بالفكر الباطني أو ما يسمى بالإشراق وهذا مشكوك في صحته بل ليس لا يقبل في الدين لماذا؟ لأن المرء حينما يسلم نفسه إلى مثل هذه الأشياء لا يؤمن من هذا السبيل أن يكون الذي تولى الأمر في إفاظة هذه الأشياء هو الشيطان الشيطان قد يكون هو الذي يطلق هذه الأشياء على النفس فترتقتها فيظن الضانون بأن هذه معارف دينياه وأنها علمياه وبذلك يدخلها في دين الإسلام الذي لا يقبل فيه إلا ما تبث بالدليل الشرعي التابت عن صاحب النبوة مع لزوم الاحتياط في ذلك الدليل حتى يتحققا من صحة إسناده إليه فإن وقع السبيل ضعيفا أو كان فيه ما يجد على مخالفته للدين فإنه يتوقف عنده ولا يعمل فيه لأن هذا الدين كامل يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلف لنا فيه سبيل الكشف ولا سبيل الفيض ولا سبيل الإشراق وإنما تركنا فيها الكتاب بلصان عربي مبين ولسان نبي مفسر وكل هذه الأشياء الأخرى التي احتتت لا يمكن أن تقبل. في هذا الدين ولا يمكننا تدخل فيه ودعنا ودعك من الخرافات والأوهام وإيحاءات الشياطين فإنها كثيرة قد يقول بعض الناس بأننا رأينا بعد أهل السنة يحبد هذا السبيل ويتكلم في أمور يراها كشفا الكشف إذا كان المحصود هو البحث عن الحكمة كما عليه بعض الناس فهذا مسلم فليبحث عن الحكمة في في كون هذه هذا الشيء على هذه الصورة وعلى هذه الصورة هذا مسموح به، لكن الكشف على في تفسيري وفي التفسير للنصوص الشرعية والأحكام هذا مرفوض غير مقبول ولو كان صاحبه يدعي بأنه رأس أولياء الأرض ولو ادعى صاحبه. أنه تقمع نفسه ولو ادعى صاحبه ما ادعى ولو كان يسير على الماء ولو كان يطير في الهواء ولو كان يبرئ الأكمه وربرس ولو كان هذا يمث الناس فتشفى أمراضهم فهذا الشخص لا يمكن قبول ما يقوله إلا إذا عرضه على نص الكتاب والسنة إذا هذا كشف إذا كان يهمه هو وهو يطعاه الله على ذلك في خصوصية نفسه والما يتعلق به هو هذا فهذا أمر يعني بينه وبين خارقين، أما أن يدخله إلى قلوب المسلمين، أو أن يدخله في الدين، أو أن يدخله في علم العقائد، أو أن يدخله في الفقه، فلا بد أن يسأل عن الشاهد الشرعي عن صحة ما قال. فإن أتى بشاهد دليل يدل على صحة ما قال، الأمر واضح أن يكون ذلك الدليل الذي جاء به قاد جمعه مع الأدلة التي تفسره لا أن يأتي بدليل عام قاد يدل بوجه ما على ذلك المعنى مع وجود أدلة تخصصه الدليل العام لا يستشهد به ولا يقبل شرعا إذا فصل عن الأدلة التي تخصصه ولا يقبل المطلق إذا جاء به إذا لم يأتي بالأدلة التي تقيده ومن زعم أن هذا الدين سوف يدخل فيه شخص ما ليس فيه إذا أخذ بالقواعد الصرعية فهذا إنسان مفتر وكذب لا يمكن لك أن تدخل في دين الله ما ليس فيه لأنك تطالب بالحجة والبهاد من هو الذي له الحق في هذا؟ من تسند له هذا الكلام ينسنده إلى شخص من الصحابة سمي هذا قول صحابي ونشوف القيمه العلمية والفقهيه ديال القول ديال الصحابي اذا اسندته لتابعين غادي نشوف القيمه العلميه لقول التابعين شنو هي المنزله ديال القول في في في احكام الفقهيه هذا الاصل شنوش كيسواش القيمه ديالو واش هو بعد اصل ليس باصله وإذا أسنته مثلا لرجل قيل بأنه صالح غد نشوفوا الرأي ديالو عن طريق قواعد الاجتهاد فإن طابق قواعد الاجتهاد وعمل بالقياس العل والما والفرع والآصل وصح الجامع وسلم منه نعتبره قول الفقهيا كسائر فقها للأرض ولو كان هذا إنسانا شهيد له الكون قلوب الولاية فلا يمكن في الشريعة أن ينزل كلامه إلا على معيار الاجتهاد لا يخرج عنه فإن وافق طرق الاجتهاد فبها ونعمت وإن خالف طروق الاجتهاد يطرح ولا يقبل لأن هذا الدين لا مدخل فيه الإنسان أبدا إلا بالاستخراج والاستنباط وما في هذا الدين إن استخرجوا نسأله عن الطريق وعلى شكل الفقهاء يختلفوا أراه كل شيء كيقولوا خصوا يوخذوا من الدليل تسوق الأدوات والسبول منهم من شدد في الطرق الطاهرية ومنهم من رأى أن الطرق التي اعتمدت أسندت يبقى الأمر في الإسناد الأمر في الإسناد لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إليه فإنه يدخل في عدده لا يسند إليه لا يمكن قبوله لو أن النبي يشهد لهذا له الرجل هذا الرسول بأنه من أهل أو أن هذا الرجل من أوليائه شهيد له بالولايات لا يحتش بكلامه في السرعة لا يحتش بكلامه في السرعة لأن كونه من أهل الجنة لا يضب على صحة فهمه لأن كونه مختن في الاجتهاد لا يخرج أن يكون من أهل الجنة ولا يخرج أن يكون من الأولياء نعم لو رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت ولي من أولياء الله ورآه وقال له فالشريعة لا يمكن أن يدخل إلى هكذا فالكشف ماذا يسمى بالكشف إذا كان الكشف هو أن التلاع على حقيقة الأوصاف التي تتبعها الأحكام فله ونعمت جاء واحد إنسان مثلا وأطلعك الله تعالى عليه على أنه كذب أطلعك الله أنه كذب فكما أنني لو أن الذي ليس عندي كشف ولا شيء إطلعت على أنه كذب سأحكم عليه بمقصد الكذب أنه كذب كما يجب عليك أن تحكم عليه لأنه كذب الحكم تابع للكذب وليس أنه تابع رسبة الأشخاص آل أحكام تتبع الأوصاف والأوصاف تأخذ من النصوص ولا مدخل الكشف، ولا للإلهام ولا للولاية ولا للرؤية في أمور الدين إطلاقا, إطلاقاً. هذه المسائل ترمى في الظحر فهذا الدين متي له قواعده وله أصوله وله ضوابطه عقيدة وعمل كل هذه الأشياء أخرى فإنما جاء بها من جاء بها ولكنها سدد عن الأداء في الوجه إذن كان مقصود بطريق الكشف هنا هو أنه يدعي بأن الكشف سوف يفسر القرآن وما سبه ذلك فهذا غير ممكن ولا نصرف النص الشرعي إلا بدليل عن ظاهره إلا بدليل فمن زان بيديل الصعيف فهنا وسدا، ومن زان بالاحتمالات والتخيلات والوسواس، فهذا لا يعتد به، لأن النفس أيضا مرضت تخيلت أمورا كثيرة لا دليل عليها، واستحسنت أمورا كثيرة، وإذا كل إنسان مريض عقليا وصيف بالهواس والوسواس، سوف ندخله في هذا الدين، فهذا لن يسمى دينا، سيسمى حينئذ كتاب وكتاب مرضى العقل وسلم لأوا الدنيا بخرافة إذن هذا الدين يجب أن نسأل دائما القائل من أين أتى وسهدى بهذه الدبري كيدعوا بأنهم على هذا السلف وكيدعوا الآن بأن سميتوا كيف يخطئون في هذا الأمر كيف أنه إذا أفتى زيدنا وعمر بفتوى وكان هذا الشخص عندهم معتبرا فإنهم لا يسألون عن الفجدة وعن عن البرهان، ولا يمضون قوله على منهز النظار وإنما إذا قال كلاما أمضوه على ظاهره كأن هذا رجوع وانتكاس إلى ما كان عليه عباد الأولياء وعباد القبول نفس, نفس الطريقة هؤلاء يسلمون ما يقوله الشيخ لا الشيخ ينار بنور الله فكما يقولون باعتراض عليه أهلاكن وكل عنده, عنده كالميس عند مغسلين قلبه كيف يشعر كذلك لأخر كما هو معروف وهؤلاء نفس طريقة أيضا يسلمون ما يقوله المفتول بدون أن يكون لديهم معيار علمي من أجل غربلة هذا القار وصحة سندي أنا ما كيهمني شكل قائل أنا كيهمني الحبل الذي ربط به بين كلامه وكلام صاحب الرسالة هي مش هنا هو كي هم الربط وصق ويلضعيف فإن قوية فالعب راسه بالحب وإن ضعف فهو لا يخدم به سرعة والإنسان أن يأخذ الدين من الكتاب والسنة بالطرق البرهانية العلمية هذه أمور هذه لفت قلنا ر هي مذنونة بعضها ر مذنون والمذنون يجب أن تتقى أن يقف هنا ضربة إلى درجة غلبة الضب ثم تمضيع عليه. إذن هذا أمر محكم. لا يمكن للغنوسي ولا للمناوي ولا للضيسي ولا لغيرها من المذاهدين التي التي خولطت بالدين أن أن تقبل في دينها. والعبرة عند العلماء بالظاهر. عبرة عند علماء الفقه بالظاهر. فكيف تعرف شنو شنو كترمز له شنو كتقول؟ الرموز معنوم يدل به. الصُّداهِر نتقصي بكلمة الكفر يجري عليك الظاهر. شو اللي كيعرف؟ بكلمة مخالفة للشرع يجري, يجري على يجري على الظاهر. كما أن الله أمر أن ينزل كتابه على الظاهر لعموم الخصوص الأمر أنهي كذا كذلك أحكام التي ينزلها ينزلها الظاهر. والله يتولى السرية. ثم قال وأما علمه بطريق الاكتساب فمن مره. لأنه مصطر الله بعلمه ولا يجوز تفسيره ولا التطلع مع معناه لأحد من أهل العلمي بل يجب عليهم الإيمان به وتفريض معناه إلى الله تعالى وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة خصوصا الصحابة والتابعين إذا هذا الذي ذكره أخيرا هو الصور لا يجوز التطلع على معناه لأن هذا فيه نوع من الاشتغال بما قال الله تعالى وما وما وما يعلم تاويله إلا الله إذا هناك أن الأمر محسوم إذا هذه كلمة الأصفياء وكلمة الأولياء وكلمة كذا هذه مسألة سبعة سمة بالآية لا يجب تصيغ ورطة ولا من العلم لا يجب عليهم الإيمان به ودفع منع من, من جوه السنة خصوصا الصاحب والصحاب والتابعين وحجتهم قوله تعالى هو الذي أزل عليه الكتاب منه آيات محكمات من هن أم الكتاب أي أصله هو معظمه ثم بأمي لما بحثت تتعلق به في كتب السماحة نرجع إليها وأخارب متشابهات وأم الذين في قلوبهم زئون أي ضلال وميل عن الحق فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الناس ابتغاء ساويدي وما يعدم تاويله إلا الله إذن أم الذين في قلوبهم زئون أي ميل عن الحق فهم لا يقنعون بهذا الأمر الرباني في هذا الموطن وإنما تجذب نفوسهم إلى الاشتغال بهذا المتشابه لابتغاء الفتنة ليتيل الفتنة بين الناس لأن هذه الأمور التي التي, التي, التي فيها مثل هذه الأمور خلقت لأمرين لاختبار الله تعالى قوة الإيمان التي تكون عند الشخص فإن كان عنده إيمان ثابت، وقال الله تعالى قف عند هذا الأمر وسلمه كما هو وكن مؤمنا به فقد علم واجه التكليف، يعني لسنا مكلفين دائما بالعمل مرة نكلم نكلف بالاعتقاد وطارة نكلف بالاعتقاد والفهم من المعنى من أجل عمل هنا الغاية من هذه الآية وما أشابها أن هذه الابتلاء والاختبار قال الله تعالى وما يعدم تاوله إلى الله فليقف في الإنسان نفسه بعد ذلك عن الخوض فإن كانت الناس جدابة تنجذب وتميل إلى هذا الأمر وهي لا تريد أن تقلع عنها بأن فيها مرض الله تعالى يقول سمى هذا الزيف الزيق وهو الضلال والملوع عن الحق ثم إن الراجع عند العلماء أن الوقف فيها كائن على الله أي لفظ الجلالة وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي يجب المصير إليه فيكون علم معنى المتشابه محصورا على الله لا يتعداه إلى غيره ويكون قوله تعالى في العلم استئناف مبتدأ خبره يقولون والراسقون في العلم يقولون آمنا به بالمتشابه مع طفويذنا معناه إلى الله إذا الله ما مع تفويلنا معناه كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا إذا خلاصة القول أن المتشابه يصار فيه إلى هذا الذي في القرآن أن يترك هذا ولا يشتغل به لأن الله تعالى قال والذي في قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيغل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاوينه ابتغاء الفتنة لأن الناس سوف يقعون في فساد أخل في فساد عقادي خطير إما أنهم يذهبون إلى السين ولا يخفى ما في هذا من التدمير وهو يشبههم الله تعالى بالخرقيتهم الإنسان يتخيل تذهب به نفوسه في هذا الباب ولا يخف خطورة هذا هذا الأمر لما للشيطان فيه من أعمال جادين لا ينفك عنه ليل ولا نهار هذا أمر معلوم إبليس في هذا الباب من فتح عليه باب, باب, باب الإضطراب والوساوس في العقيدة فإنه قد وجد إليه سبيلا سوف يدخل إليه منه حتى يقضي على دينه وربما على عقله وربما على جسده هذا أمر معروف لما يشعله به من التأمل الذي يؤدي إلى أمراض خطيرة في النفس والعقل إذن صلى الله عليه وسلم والعافية على المرء أن يقفا عند هذه الأمور وليس معنى هذا التخيف وإنما هذا الأعمال فتنة التي ذكر الله تعالى أنها تريده في هذا المقام، وابتغاء تأويله أي تفتيره ومعناه ثم قال إذا كان هذا الشخص يريد تفتيره ومعناه فلقول له ما يعلم تأويله إذا كف نفسك عن هذا وما يعلم تأويله إن الله كفنا نفسك ما أنت تريد الفتنة هذا ما ستجده تريد التأويل لا تبحث عن التأويل ما يعلم تأويله إذا الله أنه أنتك أعرض لفتنة أنتك أعرض تأويل أنه التأويل يعلمه إذا الله مراسخون في قولنا أمن نبقوا الله تعالى ما أنزل في هذا الدين من حرج، والحرج إذا وقع فيه الإنسان في هذا الدين فإنما هو الذي وقع فيه نفسه بسبب تصرفاته وبسبب مرض استقر في جاكره ما هذا الدين فهو رحمة وفيه سعادة وطماننة بسيطة عقيدته لا يكلف الله تعالى من السن إلا وسعها وقيل إن المتشابه يجوز علمه لغير الله من طريق الاجتساب لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد وعليه فيكون قوله تعالى والرس يقول لما أطوفنا اسم الجلالة وأعلموا الرسول هذا قول بعضهم قالوا بأن المتشابه يمكن معرفته لأن الله تعالى لا يخاطبنا بما لا يفهم إذا فلا ودى أن نفهمهم هؤلاء الذين أخذوا بهذا الرأي قالوا بأن الله تعالى لا يمكن أن يكون في القرآن يقول القرآن حشو والحشو هو يقول يكون فيه ما لا, يفهم معناه ما لا يفهم معناه ما لا يمكن أن يتصور الإنسان إذا أمدوا له, له هكذا يقول إلا أن هذا الأمر مردود عليه بأن القرآن ينزل لأمرين كما سيتبين أحدهما أن ينزل للعمل الثاني أن ينزل للإيمان بنوع خاص هو الإيمان بالغيب لأن الإيمان بالغيب هو من أشد الأمور على النفس إذا أخبر الله بأمر قال هذا هذا الأمر تابت ثم نحن سلمنا هذا الغيب الذي نعلمه اتكالا على على على أنه ليس, ليس لسنا مكلفين بالتلعيب عليه على حقيقته وإنما كلفنا بالإيمان به فهذا أيضا فهذا مقصود من, من هذه من هذا المقال إذا فمن الناس هم من عطف قوله الراسخون في علمه على الله ومنهم من وقفه ولسنا من من محب بالإغراب حطانا خوضا في في المداهب التي تحددت على تفسير هذه الأشياء المتشابهة فتمتعلمون أن هذه سلسلة الصفات الأصل فيها أن فيها خلاف كبير بين الأشاعرة وبين الحنابلة هذا معروف هذا معروف ثم إن الحنابلة أيضا فيهم من يميل إلى رأي تأويل في بعض جوء كمثل من عقيل وذهبي ومن معه ومنهم من وقف على المذهب المعروف عندهم والأشاعرة أيضا فيهم نفس الطريقة منهم من يميل إلى التويض ومنهم من يميل إلى التفويض وإن كان التفويض عند الأشاعر يخالف التفويض عند الحنابلة في بعض جزئياته ثم جاء بعد ذلك من يدعي الاطلاع وأنه لديه من العلوم ما يصل به إلى إسراء القرآن فتحدث كثيرا في هذه المواضيع وأطار الكلام فيها كمثل بعد مفسر القرآن من عندهم هذا الأمر مثل صاحبي روح المعاني وغيره من أولع بالحديث في في في الجانب ما يسمى بالكشف ما يسمى بالهام وعالي ذلك خلا خلاصة الكلام أن الفقه حطه حظه حظه في النظر أنه لا يتحطح حدود الدليل قيه دليل شو تعرف من غير هذا لا يعرج عليه ولو له فس لا يسري أو بيّن شيئاً فإنه يطلبه حدود شرعية في هذا البن لا يمكن أن تزاوز اللغة العربية، البيان، طرق الأصولية، طرق العلمية المتعلمة المعروفة لا يمكن أن يتخطى هذه هذه الأذية معاني ثم كل معلم من هذه المعاني مدليل من هذه الأذية لا يمكن له أن يقول به إلا إذا تبتلت لي صحته وإن قار به بعض العلماء إنه قد يخالف في ذلك ويختار أن لا يقول به لأنه يره ضعيفا هذا هو منهج الفقه فيها وهذا واحد هو نظر الفقه فيه. ثم انتقل إلى معنى آخر فقال ويقتدي ذاك معاني الآيان جاتي التفسير في البداية يقتدي ذلك عير قول بأن المتشابه لما استطر الله أن الراجح أول وقف فيها على اسم الله يزول عليهم عن آيات جدفسي الذي في بذئها في تفسير كتابه وجعلهم آيات محكمات منهم كتاب وآخر متشابه. تزالت القرآن قسمين محكم ومتشابه. قال المتشابه لا يتبعه التغيط ولا يرجعه الظل. وأنا الراسخ في علمه من به فالتفصيل زول على ما مستصل الله بعلمه وأنا واقف على اسم جلالتي هو الصواب وأنا واقف على اسم جلال. ويقتضيه أيضا ثم إذا عرفنا الآن أن المختار هنا هو أن وقف على اسم الجلالة وأن المتشابه لما استطر الله بعلمه وأنه ينبغي الوقوف عند هذا الحد فإننا نريد أن نزيد أدلة أخرى تدل على صحة هذا المذهب الذي هو مذهب التفويض ومذهب الوقف على الله. فقد ويقتضيه ايضا السبب وقع في التنزيل ومراء الالهه الت... وهو مراء لاولى التحصيل وجاء ما لدليل التنبيه على الذين الراسخين فيه فذلك تصديق والإيمان وليس يستبعد في هذا الشأن مع كونه منفي في الحكم فيطلب وجنه في الاعتماد يعني أن السبب في تنزيل القرآن هو الإيمان به والعمل بالمقتضى خذيات المتساب بهم ما استقر الله بهم في العلم وأن الوقت في الآية على اسم الجلالة لأن حد السابق في التنزيل هو الإيمان موجود في المتشابه فيجيب الإيمان به مع تفويل معناه إلا الله ذلك أشق عن نفسه لأنه من الإيمان بالغيب الذي مضح الله بالمؤمن هنا سؤال عن سؤال هنا جواب عن سؤال قد يقدره بعض الناس فيقول إذا كان الله تعالى قد استأثر بعلم ما ذكره فلماذا أنزله؟ وما فائدة الخطاب به إذا كنا لا نعلمه الجواب أن التنزيل أن تنزيل القرآن يكون لأمرين أحدهم الإيمان به والثاني العمل بمقتضاه باقيم الصلاة منزل بتعلمه يتمنى بأن الصلاة واجبته ثم تعمل بمقتضاه هذا هذا نوع من هذا نوع من من من من الثاني أن يكون المقصود به فقط هو الإيمان به وذلك ذلك أشد على النفس لأنه من الإيمان بالغيب الذي مدح الله المؤمنين به إذا إذا كان المرء يطلب فائدة التنزيل يقال له بأن الفائدة هنا هو الإيمان بهذا الذي أظهره الله تعالى لأنهم من القسم الشاق على النفس فهو الإيمان بالغيب الذي مدحه الله المؤمنين إذا فمن يستقى فمن يستقى إيمانه بلا درجة أنه ما أخبر الله تعالى بأمر إلا بادرت نفسه للتصديق به من غير التعريش على الشك وطلب الدليل فذاك هو المن فذلك هي المنزلة والعرض بالإيمان وهذا هو القسم بالغيب وذاق القسم الإيمان للغير إذا في حصلت بهذا هو الإيمان ثم أنه يحسم أن المراد بالسبب البيت سب نزول هذه الآية خاصة اقتضي القول الأول بين المتشابه ونقوم على اسم الله تعالى سبو نزولها وهو قول نصارى نجران لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليك في كتبك أن روح الله قال نعم قالوا فحسبنا إذا فحملوه على أنه بعض منه وأنه ابنه فهذا من المتشابه الذي اتبعوه فأنظر الله الآية ردا عليهم بأن قوله تعالى في عيسى ورحمه من المتشابه والمتشابه لا يعلم معناه إلا الله وذن الله فيه متبعين له فهذا السبب يدل على أن الوقف فيه على اسم الله وأن المتشابه لا يعلمه إلا الله إذن السبب الأول هو الإيمان الساب الثاني هو الجواب وقيل إن الساب في ذلك هو الجواب عما أتى به نصارى نزران ونزران هؤلاء باليمن وهم قبيلة وهم, وهم نصارى وإن لم يبقى من نصران نياتهم إلا سرب الخمر فقد حاججوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاهم إلى الابتهاد فمن حاجك فيهم بعدما جاءك من العلم فقل تعالنا دعا ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونفسنا فأنفسكم ثم نبتهي فنزر الله على الكاذبين هذه الآية نزلت في هول القوم لأنهم كانوا طلبوا الانتهاء وهو أن نجتمع نجتمع مع أولادهم ويجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين يريدوا هذا الأمر فقال لهم أبقى لهم لا تفعلوا فإن هذا نبي وأنكم إن فعلتم ما فاعلتم مع إن فعلتم هذا فسوف يقضى عليكم ففجبن ولم يحضروا هذه الآية نزلت في هؤلاء ماذا قرن فنبتهل نجعلهم نجعل على نجعل على الكاذبين ولكنهم لم يحضروا حضرنا ببسم الله المحل ولم يحضروا فلم تقاع فلم يقع هذا الابتهال فكان ذلك سببا في نجاتهم الله اعلم إذن فنصار نصران الدعوة بأن عيسى كما يقولون والعياذ ابن الله قالوا لأن الله تعالى قوال ورحنه فجعلوا هذه روح منه, منه للطبعيد جعلوه منه للطبعيد وليست من ابتداء وليست لمعنى آخر وإنما جعلوا الطبعيد فوقعوا هنا في هذا الخطأ فجعلوا ذلك حجتج هذا شيء تنقل قيماً يقولوا بأن القرآن لا يفسر نصه أو كلمة منه أو حق منه مفصولا عن السوا الأخرى حتى إنك قد قد قد تأخذ حديثا قد تأخذ حديثا ويكون بعضه مستغنيا عن بعضه ويكون بعضه مستغنيا عن بعضه ولكن هذا البعض لا يستغني عن أدلة الأخرى. مثلا إنما العمال بالنيات وإنما لكل مريل ما نوى إنما العمال بالنيات قد تأخذه دليلا ولا تساج إلى قوله وإنما وإنما لكل مريل ما نوى ولكن إنما بالنياز لا يمكن لك أن تفقها فيها على وجه المطلوب إلا بأذلة هي التي أخرجت الأعمال التي لا إلى المريل فقال العلماء فقال الجمع بين الأذين التي هذا يكون واجبا ولو ولو في جزء حديث وفي جزء آية. جزء الآية قد تستغني بجزئينه ولا لا لا لا لا لا لا لا والحديث قد تحتاج نصفه وتحتاج نصف الآخر تستغني عنه. ولكن لا تستغني عن الأجزاء الأخرى الخارجية التي تفسرونها معناه هو كبير المدلول. من, من هنا إذا جاؤنا للتعيد فماذا يقولون في قوله تعالى إن الذين كفروا من بني سعد لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم أه؟ وماذا سيقول في الآيات الأخرى التي نفث أن يكون لله ولدا لو نظروا في هذه الآيات كلها أعلم أن من هنا ليس بالتبعيد ليس روح من بعض الله وإنما سيفسرون من حينئذ نحملونها على معنى باعتبار سلك الأجلس الأخرى في فالحجة لا تقبل إلا إذا أخذت مدارس النظر حتى يرتقي المرء إلى أن يصل إلى سلامة الدليل من المعارض وسلامة الدليل من التأويل أي مخرج له عن ظاهره فإذا سلم من ذلك كل يقدر به وإن الآية الأخرى والآذلة الشرعية الأخرى أن يحمل على وجه آخر فإنه يجب المصير إليه إذن فسبب قيل بأنه من الغرض منه هو الإيمان وأقل هذا هو السبيل وأن المتشابه لا يعلمه إلا على كل حال وهو يسأل في نفس المراء عن أجل التحصيل المراء في التحصيل عن دار التحصيل العلم المحصص يزول العلم الآية وعلم عليه ويجب تفسير الآية بما يناسبه وإنما جاء ما لم ندرى معناه في القرى ومسا الشبيل لأجل التلبيه على الذي تبتد الراسخين فيه أي العلم من الفضيلة والكرامة وذلك الذي تبت لهم هو التصديق والإيمان به أي المتشابه مع عدم علم معناه وتفوضه إلى الله نعم صحيح العلم يظهر في القلب العمل العلم تظهر طمراته في أحوال القلوب وليس فقط في أحوال الأرسنة والحفظ والاستحضار ولذلك قالوا بأن العلم إذا خالط القلب على الوشل الصحيح وكذلك وجد في النفس فإنه يصير هو المتحكم في جميع أحوالها التين الشاطبي رحمه الله القام والراسق في العلم يحمله علمه على الامتتال لأمر الشرع، وإن بدون ترغيب ولا ترهيب إذا قام العلم الحقيقي بالذات فإن هذا العلم هو الذي يكون متصرفا في النفس متصرفا في العقل حتى إن المرأة لا يقدم على الأوامر السرعية من غير ترغيب ولا ترهيب ذكر ذلك في مقدمات كتاب الموافقة وانظر إليه لترى العلم الحقيقي ما هو إذن الذي قلبه الرسوخ في العلم فإنه يقوم به هذا الوصف وهو تفريض ما رضع مع العلم المتشابه إلى الله رب العالمين نعم أما الذي انفلت من هذا الوصف فإن ذلك يكون صعبا صعباً ولذلك وذلك صرع العقول من الإيمان بما علم بما علمت معناه لأنه من الإيمان بالغيب الذي هو أشق شيء على نفس العاقل ولا يطمئنه إلهي إلا كم الإيمان ويزل على ذلك كل يسعى في آخر الأيام والراسقون في العمي يقولون آمن هذه إذن فإذا أخذنا فسواء كان سبب النزول أيما تقدم في قصة أهل نجران أو كان الأمر فيه فقط هذا الحكم وهو الابتلاء والاختبار من أجل معرفة من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به لأن إذا كنت تعلم عن الله والذي الذي أخضر وكنت تعلم من الذي أخضر فعرفت أن صائم أن أن أن أن الله سبحانه وتعالى وصاحب هو صاحب العلم المطلق والذي الذي فماذا فما تريد أنت بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ قال لك هذا الأمر هذا الأمر انتهى هذا الأمر انتهى حكمه وهذا هو حكمه ماذا تريد أنت بعد هذا؟ إما أنك لا تصدقه وإذا كنت لا تصدقه فأنت لست استمو من هذا المياه وإما أنك تصدقه ولكن يخالك الشك ومرض الزيغي وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في القرآن فما إذا أخبر الله تعالى بأمرنا أو حكمنا بأمره وما كان لمومن ولا من صدق لله ورسوله أمرا فأنت أفضل لهم الخيارة من البيهن إذا فإذا أعذق هذا الشيء لا يعلمه إلا الله انتهى الأمر صدق صدقوا الأمر لله إذا قد أريد أن أعرفه فأنت صبي في الفكر إذن وإذا إذا عرفنا هذا عرفنا إذن أن الراسخين في العلم هم من يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما أحلاها من كلمة كل من عند ربنا المحكم الذي بينه ولنا من عند ربنا والمتشابه الذي استادر به من عند ربنا وإذا كنا لا نعلمه فهذا لحكمة أعلمه ولنا سبحانه وتعالى من ثم قال ولا يُستَبْعَدُوا هذا الشَّهْنُونَ يعني أن هذا هو خطب العبادة من الذي لا يعلمون أنه يستبعد لأن فإذا التكليف أمران أعاده الامتتال والابتلاء أي الاختبار هل يؤمنون بما كلف بالإيمان به أم لا اجتمع الأمران في المحكم فإن تنزيل الإيمان بمقتضاء والعمل به فإمتتاله وفإن تنزيل الإيمان به والعمل به امتتاله وفائد التنزيل المتشابه الإيمان به فقط ما تفيد معناه إلا الله فإن زاله للابتلاء للعباد هل يؤمنون به مع عدم علمهم بمعناه أم يعرضون عنه لجهلهم بمعناه إذن فالفائدة التي حصدت من المتشابه هو هي هذه الابتلاء والاقتبار لمن يسلم لما خبر الله تعالى به ومن يجادل ويحاجج ويرى بأنه ما لم يتصور الأمر بينه لن يعتقده وفي واقع الأمر أن كل ما يريد على النفوس ثم تصدم بمزاجها ولا تستطيع أن تستوعبه فإن الأصل فيه هو أن نأخذه على كما قال تعالى ثم نصرف حين إذن حقيقة الأمر الله رب العالمين قد يقول قائمهم الذي حدث إن هذا المنهج لم يتغير نعم إنه تغير عندها للفطرة فترة لم تغير عندهم هذا المنهج ما قالوا سبحانه لأن الفترات تتمضي على وفق السنة ولكن بعد ذلك حدث مذاهب تشعبت الآراء استعمل الناس أدوات النظر وتعزز قوم بمذاهب ليس من الإسلام في شيء فأخذوا أطراف من الفلسفة وأخذوا أطرافا من الديانات القديمة وخاضوا مع الخائضين في هذا الباب. فآل الأمر إلى وقوع كذر في صفاء الفطرة ووقوع تغير في الدين بسبب هذا المزج بين الصفاء الأصلي وبين هذا الكذر الذي يجيء من جهة النفوس التي كانت في الزمان الأول قد تحدثت في هذا الأمر بمثل ما يخدم من صوفية بعض الدول فصوفية الهين وصوفية غير الهين تخترط ذلك بالنظر الإسلامي إسلام يجب أن يصفى إسلام يجب أن يصفى من هذه الأشياء أو يقرأ كل شيء على حجة يقرأ, يقرأ الفلسفات على نحن الفلسفات وآراء ومداعية ولكنها لا نقبلها أن نستعملها في الدين لأنه البعض يقول بأن أصول الفقه دخل إليه مداعي منطقية ودخل إليه مداعي عقلية وأن الأصول الفقه انتزج تزجر بالبدا، فين فيش فيشي بدا، فين فين فين فين هو هذا المنطقة، فين هو هذا فين هو هذا في الشيء اللي قتبي أنا أدخل فيه الحشرة، ورينا بأن الذي أدخله ضال، فين كين؟ أعطيني نهنا، أنت كتشوفها، أنت أنت فين ظهر لك الشيء، ونقول لنا، بالعكس، لو لا أصول فيه، فلا في الدين، ل كانت قد أسيسة مذاهب في قياس غريبة. ولكن العلم عندما ضبط هذه هذه الأمور ووضعها على أصلها، أما قد يتوجد أراء الأشاعرة والحنابلة والمتأذية والمعتزلة في أصول الفقه فهذا ليس له تأثير في في أصول فقه. لا أنا من من العذب ولا من الجهل ولا من الجهل المستحب. أنا ما أجد من متى بالأشاعرة ولم تبا الحنابلة. ما أجد ذم كأنه متى بالمعتزلة. أنا عطفي دليل شرعي. ها. أقول لك في السنة ولا في الكتاب ولا في الإجماع ولا في التبت هذا الشيء يا طويل. ما قلبي ولا قلبية ولا, قلبي ولا, قلبي ولا قلبي ما تزهيدة ولا قلبية ناموحلة. بفكر ما كان الشيء. ما بدا. ما وصول, وصول أعمال وصول أعمال أعمال جسال أعمال جسال كل هالجوارح ولا تتعامل تعمل بشر وفق إما أنك من ذلك العمل فعله عليها واجباً ومنتوباً ومستهباً خل نخزونا من الأشعر وإلا قلنا نخزوه من الماتوريديا وإلا قلنا من الحنبيل وإلا قلنا نخزوه من المعززين فش دخلوا معتزلوا ما تدخل هذه مسائل تناقش في بعض المواطن التي ينزلق فيها النظر إلى بعض المباحث كلمية كمثل التكليف كمثل كيف بما لا يطاق فمثل كذا المسيل نظريا أما المسيل عمليا ما من السنة ما دخلت شيء وقولك بأن الفقه يمكن للمرء أن يأخذه من مثلا من جات من منطق ولا من جات في السافا ولا من جات مذهب الصوفية ولا من جات مذهب الهوية ولا من جات كشف ولا من جات شك كل كلام فارغ لا أصل له إطلاقا صور الفقهي مثلما ما يقول؟ لماذا يكون يكون سند إلى صاحب الشريعة؟ صحب؟ وهذا تقول لي كان شيء أصلكم معرفة بحل استحساب حل شنو فيها في استحساب؟ شنو استسحاب؟ ما قالوا فيه في استحسان شنو قالوا في الاستسحاب؟ أعني قالوا الاستسحاب ما قالوا فيه؟ هو استسحاب الحكم الشرعي الحكم ليس رأيك أنت بيتشراع حتى يرد ما ينخل عنه شهد عبار الله ليس شرع الله أنا مثلا كنت مودة أو كنت مثلا لم أودة على واحد الحالة وبقطع لها ولا بغيت ننتقل من هذه الحالة إلى حلق رخصني ذاية جاخر وش هذا ما شيء شرع الله الذي ثبت به الوصف هو والذي ينقله هو الشرع وأي عيب في هذا وأي شيء في الاستصال وأي شيء إذا قنا بسد دارع والله تعالى أمرنا بذرء الفتن وذرء من أنفسه وأي شيء في هذا هذا كله حبوسنا دنيا الكتاب والسماء ما لم يسند إلى رسول الله لا تجده أبدا مدخل رماد لشنيهيا وهو مشدود الناس حرصا على هذا الأمر مني وهم لأن واحد قال من أصول الفiqه لا أحد يدخل على المنطقة رماد شخص طغيان ورئي الفiqه أنت أول كيتل فيه نفس رأي في قيقت بن عليها فرز وذ وذ من جب تعطيه ما تعرفه مدن ها كتب أصول مدن جيب رئي فيه واحد مسألة فقهي أميرا بأن جبنا على قضية فقية اما انا وياك الى غنهضروا بالمنطق السوق راه نستعملوا فيه قواعد المنطق نقول لك الزيتون بكم اشتريته غتقول لي كله في السوق على هذا فزيت في السوق كله ب 160 انا خرجت أنا سمعت ما تقصديه جيد ولكن واش من شرط أنني قادم صعوداً شيباش ناربين نسيت كم يوم أنا أعرف كم يوم شتى هذا ما هو تلصق ما شو تلصق تلصق ما شو تلصق صحيح كم يوم شتى؟ يوم شتى يوم شتى درب ما خلاصة الكلام أن الادعاء شيء الحقيقة شيء آخر. وكن على يقين لأن علماء الأمة لو وجدوا في هذا الشيئاً من تسميته إن كان هناك ناس المولا عند تقسيمات الإنطيقية و تفريعات و تسميته كلهم من الناس المتكري بعد المباحث في وصولها تلقى في تشكيقها. ولكن رأى في الأصل أرى ما غير يستمسون السنة والفرض ما غير كتابه يستمسون ما يقبلوها شيء هذا واحد ما يقبل أخذ شقيقة الموزنة قد دخلوا و دخلو دخلو ساعتين ها يقول لك ما هو الدليل شنو الدليل من القران مين دليل؟ في وهذا. ولكن دليل كل شيء الظهر والظهر الظهر الظهر شنو دل كثير ليش كثير ليش أعتقد موسى عفوا من له أعتقد موسى ناقصين صبي أو خصين صار دوره في هذا أن دوره واجبة إيش ماله إيش هذا اللي سمعناه من تقديد هذا ثم العلماء شو مش مش مش, مش, مش دورها دورها هذه التخمينات الدلالية لا جدوى يستندوها هنا، هناك يقولونش أبداً اللغة العربية لأن الله تعالى خلق بالسنّ Arabic، وش من فهم ولا نفهمش؟ وش من لا يقبل فيه إلى السند إلى صحيح الشاهد. إذن هذا كله لا لا يعرض عنه. ثم قال مع كونه لم التي في الأحكام، مع كونه السليمان في أحكام الشريعة المأمولة الكتابة فيطلب البيان في الإعلام، فيطلب من زمن من مذمار صلاة الناس. والمعنى أن المتشابه لم يلد في آية الأحكام المأمورة ومتتالها حتى يقتضي إلى في حيث أعلام الأحكام الذي في أعلام المكلف بها وهذا بيان لعدم استبعاد وروده في القرآن إذن المتشابه منعنا من الاشتغال به هذا أصل عقدي له علم المتشابه عند الله سبحانه وتعالى هذا أمر لنقل يبقى ما هو المتشابه هذه مسألة في آخر ما هو المتشابه وما ليس متشابها هذه ما سألو فمنهم من يدخل في المتشابه ما تقدم ذكره من الصفات وغيره ومنهم من يقول بأنه ليس منه وإنما هو من والمسألة فيها مذاهب متشاعبة وفيها ما تعلمونهم من الخلافات الماضية عرفنا حكم المتشابه ليس كذلك ولا نبدع في دين الله تعالى شيئا وَلَا نَتَّبِعُ فِيهِ زَيْدًا وَلَا عَمْرًا وَإِنَّمَا الْمَصِيرُ فِيهِ إِلَى مَا وَرَضًا نَرْضًا عَلَيْمًا هذا ما تنأخذ ثم انتق له إلى مسألة أخرى وهو أن الشيء إذا جهله المرء فإنه لا ينبغي عليه التكلف والتعمق به ثم قال أما ترى مقراك الأبي عمر وما به في عزم البحث احتدال الذين يقولون <تصفيق> بأن الواغون للعطف والراسخون في العلم يقولون ذلك لأن المتشابه يعلمهم نعم نعم ثم يخوضون في معنى ثم يخوضون ولكن هذه الأشياء التي يزون بها لا تقنع فش مقنع يخوضون في البحث في هذه الأيام في هذه الأيام وهذا المتشابه رب هذا أيلقى نفس اللي عند معنى كان يلمكينش المتشابه إلا في رؤوسه الصور ما يقوله بعضهم إذن المحل الذي لا شك من متشابه هو رؤوسه صور بها الحاميم هالياسيم هالضهاب هالإفلاميم هذا هو محل أما البقيرة يقول لك ليس من المتشابه آية الصفات ركب كبقى لهم ولا لها الرؤوس لا لسي يقولوا دخل في آية الصفات ركا يتخل فيها يتصلهم فيها ومسألة نعم وبين كل وقت يجد الدرب يقول لك لا أسر السر الحارف ولا سر أننا حسبنا الحاميم فوجدنا في كثير من العلاقة بين الصورة وبين هذه الحروف وبينها لا اشتركوا بها لماذا عليها ترسل لأن ذبان المسلمين لا يعلمون أنهم قد لعبوا به بعض المرات سواء انتجوا خرجوا شيء شيء أعداد من الآيات تقول لكم وجدنا السر إذا دربت 7 7 7 7 7 عدد 7 7 7 7 7 في 7 7 7 7 7 7 إذا فسر روحي ترد عدد حاء لللامات لا لكافات في الآية فوجدتها كذا هذا أصلا طريقا شيطانيا مبتدع غير ما روحه في الإسلام ما معنى أنني عدت لها حسب هذا ما يسمى بسر بسر, بسر الأعداد هذا أمر يجب على المسلمين أن لا يقبله أبدا وهذا خرج اليوم سفر زروف هارفان هارج هارف اليوم هاجرها تم تطبيقها بكلّها كل القرآن يعذب يعبث بالجوء العبد والقراءة العادات إذا كنت إذا كنت لا أعتقد في القرآن إلا أنه من عند الله حتى تشهد عليه الأعداد قل أرقام خرج لي من هاس بتسو عشر وستة عشر به أي إيمان هذا؟ مش من إيمان هذا؟ مش من إيمان هذا؟ لأن ده كنش مؤتمرات تيجي تيجي موجود وتيجي ما يسمى بسير الأعداد الأعداد وشو رجعتي من الصباح؟ الله دم رزق <تصفيق> ليه وات شهادة الشيء اللي خرج خرج شو من القرآن اللي يديني. قديش حسبت أنا كأنه كان داس في ليش ما كان حطوه شهادة كان هو كي جدار كيما جالق الحليل هذا وين السعر في الخورافة من عدم الآفات؟ يعني كيس آخر الخورافة ملتفية. زي كي خرج ليه دكتور إذا جالس دير مش كت صبي يمكن صبي. طبا. قدي كله شعار تيامو. وزي هنا. إذا فهل أحمد عبدالله الشرف ولا كأؤمنوا بهذا وما جاءت شيء ما تجيبوش لي ولكن تفتح عليك الله تعالى لكن بك تجيبوش بسير الحروف الدهما بالدردير ما تصدعني سبجك شيء خرص غير الحساب ذاك ما هالناس لك تتبعين مزاك ما ما هيك قررت حاطة هالناس مساكن الناس من هم بالخرافات او كتاب او الله تعالى مسجد واضحك لا اعمال ولا اعتقد صد ما كان كان لا عدد ولا رقم ولا كذا ولا حسبت هذه ولا شفيت هذه ولا ولا هدي ولا كذا هذا بداية بداية في الدين والمعهودة وثانيا القرآن لم يكن تفصيح في هذه الطريقة تبدأ تسلعي من القرآن مثلا لما كان مطابق. مطابقة مطابق لم يكن تفصيح في التخبر تفصيح أن يكون, يكون حقيقة ثابتة لم يكن مشكلة أما يقول خربه في القرآن مرة نقول فيه لها فيه فيها قلب لنا ويارا فيها قلب لنا ويارا فيها هيدروجيميارا فيها اسمي هذا مع هذا يخرج لنا السلوخة وكذلك أدرك خرافات هذا مخصوص الإنسان يقبله إذا كان هناك قضية ذكر الله تعالى في القرآن والناس تصل لها في جسد الإنسان ولا في الكون. إذا كان هناك مشكلة فنريه في الأفق ونحطنا الحق ما كان مشكلة إذا كان يجدك شغيل تكنوف ولا أليئ نصص الشرع من أجل أن نقول أننا سوف نكسف في العلوم العصرية وتكشب الجماعة أخرين يكذوب يقول أن في كل سر فيه من الأسرار ما يتخطى الكون بدمه ولحمه وشحمه كله يتخطى بعجره وترابه وشجره هذا ما عنده علاقة بعدك إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون على أصول الفطرة وعلى أصوله التابعة الأصلية لا ينبغي نتجابها إذن عمر بن الخطاب سوء إلى عدل أب قال لك أن يتحدث في تفسير الأب هو الصحيح فما عرفه قال فم الأب ففسكت فقال ما إذا كان عمر توقف في هذا اللفظ فهذا فيه دليل على أن التعمق والتكلف في الدين لا ضعج فلا يبنى على فإن حكم تكليف فرأى استغال به ما هو أهم منه تكلف العلماء القدماء عندهم الهجية البحث فقط فيما كلفوا بالعمل فيه ما يوجد الفضول في العلوم الفضول ما يوجد الفضول طرفوه في الفكر لا به يستغلون بما هم مكلفون به فقط لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا كلفك بأمر أعانك عليه وإذا حمت نفسك في أمور مثل هذه وكلت إليها وقد يصير بك الأمر إلى في الحيرة وهذه يجب إنساء الله سبحانه وتعالى نحفظنا من شاري من شاري وصار وشاري وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقات طيبة مباركة